بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا إنه سورة التحريم باللو قادة إلى آخر كذوي سورة التحريم وصورة دي لحدا إيا اللحاة ترتيبت القرآن كريم كقايا كا ذهبوا الله بي يتبنوا صور دولة مدنية من السور المدنية بيكملها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبي شرفت تلاه يوم لما تحرمه مع هذا حرامين ما أحل الله لك وحولك هو حلالي تبتغي هذا أضل بيسو برذات أزواجك هوانك أجرت الجرينتود والله الله نغفور كذافو يرحمه أن قد فرض الله الله وحيدي سريعين تهل تأيمانكم دارتي إن أنا أتحلّسان أتكحل على كفارك بعسان والله ألقن مولاهم ما ملئه نوى جرجاله نودب له كل مايسان وهو ألقنه العليم في أقوى جوهره الباق الحكيم أو فلسا وإذا أخطب الشاع النبي الله النبي إلى بعد أزواجها وإنك ورب الله فلما نبأت به وركي مركي ورنطي وفافسي وهو أظهره الله ألا أذاهرية عليه النبي أذاهرية وإنه قبضي وركي فافسي أذاهرية عرفوحو قبضي أقونسي ووشيغ بعده قاركي وعرض عن بعض قاركي كلنا وكاقري وكجيت فلما نبأت به وركي وقبضي ووشيغ قال ذو حيثين من أنبأك ياكو ورنطي هذا ورك قال نبي محمد حيني nabani waxa ay warramay al-aliimkii oo ga al-khabeer ayda waxa la sheegay sabab uu julkeeda dhow sidoo ba la sheegay dibile maxamed ba gabadhi maariyo tulqidiya ahayd ayda ibraahim lashey yu guriga hafsaad maalinkii la kulmay hafsa aragtay ma aniga ayaas ay saabay markaas nabi gu taas waa qiso qisada kale ugu ronii waxa weeye nabi ilaah muhammad ba zeen nabi bintu jaaci gabadhii labtidahay ya gabadhii haatiyadu kaante malaba mal ku halka markaa kasoo kabcinay nabi go aisha iyo hafsa waxay ku heshiyeen ay no nidaahno waxba ka odanya aan nidaahno markaas aisha tili mid ee u yimaadaba aisha waxay tili caafiri wa geed xanjaha oo wogey markaa suuri maay halkaasan mal ka soo cabay ee xadna sida kale ku tili markaa suuri waa iska xaramayeyle malab laakin aayisha uu ku dhuf ruuxna u sheegi buu ku yiri way Allah u kaka fara gudu oo kafaara bixi ba lahayd darbayahay haduu qof ku haaskiisa ku dhaato xaram dar laga bixin furitaan maaha culimada qadba la Bali furitaan Furitan la jeedo Furitan. Lakim laakiin waa sidaa weyn haduu shay wa jira waayiga haram waa bayraale baybu halali, waayiga haram wax alle se laani waayiga haram aduuda timisaa waxa haramayn kara weyn saasu u aha khadaab wuxuu yiri haweenka reer aan saareed ragooda iyaga kaadka anaga anaga kaadkayn marka xafsaanu imaan doonaa nabiga maxamed ya nabiga hadalkiis ku xilisa way ayaan darantahay buu marka nin riyan saareed aanu baadhiyaha weydii deganayn midka yow maalintii buu ar wa ta ar ta qolofay qasaalaydahay inay ugu soo duuli la sheegayna way jiray war ma reeqay qasaan ba soo duulay gurimay wax ka darran ba dhacay labig ba aweentii si fudayn ma lidaynu soo daqaaqay nabiga uu yimido wiil nabiga hortagilaa buu idii saddex مرك أنت هذا اللي قلت شو عليه عن قرعي كان صنابي وقصري مرك ما المها سوى واحدة مرك النبي هو حلال أيهاي ملبك قال لك هو حلال أيه محيصا حرام يا شيء كبردي ما ريت تلقي بدأ يا هيد أدونت هذا هيد إيه لا هو هو حلال أيه marka hukumka in ku cilinay waxa way haddu yiraahdo ruux haaskiigaygu waa iga xaram ba tahay hadoon furitaan ila jeedin wuxuu bixinun kafar u bixin way haddu sheekara waa iga xaram ilaana waa beentida cid nabiga sharaf talahay limatu harimu ma yeli ma ahallahu wax ku ka هو جبرنا الحفصية جبرنا عاشو كرل الجلنة اللي هو حكاها نق جبرو ماله والله قال غفور كذافويه رحمونه حاريسه حرام يلي داء حرام يشواحلكوه على ليه ديننا بقي سواي أخبرنا نيد إنه سحرام يلا لكن هو خلاف الأولوي سيدفع معنا قد فرض الله قالوا حوش شرعية لكم تحلة أيمانكم دارتين إن, إن أتكحل على ذلك وأتكفى رب الحسان والله ألا مولاكم قراره إن ويو مالحن كرد عميسان وهو لأن العليم كأغوي ألحكيم أفلسان وإذ وقت بالهذا الشيء أسرر النبي النبي وقص ريستي إلى بعد أزواجها وينك سقارك وضوى حفصه حديثا وقص ريستي وأنه مالك إسكا حرامي علي بقص ريستي أما قبل إسكا حرامي علي فلما نباة مركي ورنتي به وركي عاشق ورنتي, بيه ورنتي ooytiri nabiga ustaas iska xaram yeynay wa'adahu allah al-zuhairi alayhi an nabiga qolay gabadhii sirti aad ku aamintay way faafay arrafa wuxuu aqoonsiyay oo u sheegay badaw warkii qaar ka uma wada uu ka jeetay tan baad uma sheegin kala maana baa markuu u waramay gabadhii bihi warkii uga waramay qaalad waxay tidhi maana baaka ya ko العليم الله هو حق الخبير الله هو حليم. انت لو قبل هذا توبك الله إلى النبي جبعت بعد محيي لفقس سقط قلوبكماء قلوب تنو وين لحداية الله جواب تبى مخن انت إل الله حبيس هذا وتبك انتان محيي لفقس سقط وين حتى قلوبه هو لكني وول لحداية كان حسن وين في الله قلوب تودي حتى النبي وقفا فيه وقفا فيه وقفا فيه وقفا فيه وقفا فيه وانتظاهرة هذا سكة الميستان عليه أن نبقى فإن الله هو قال هو ألا مولاه قرقاره سوي وجبريل جبريل قرقاره سوي وصالح المؤمنين المؤمنين تقوى ضفي عننا قرقاره سوي والملائكة والملائكتنا بعد ذلك انتا كتب دهير وقرقنا مال بنا النبي قمتها قل هذا إذا كنت سكال ميساتينه إن هذا حقيف فشل هذا كوك أنتان دم عدين إنتها صدمة بكل ميس الله أكرجاري مؤمنين إنت جبقيل بلا إثة ثال عمر ده ثال حلم مؤمنين تومي كمدين كيلو قد ما حاول عليه الله هو كوك أنت وفي الله هاد dibkis <تصفيق> الله ba u gargadaayo oo garab taagan dibriil ba u gargadaayo garab taagan saaliixul mu'mini ba u gargadaayo garab taagan intaas oo dhan ka dibna malaa'ikta garab taagan way xagga nahwada markii leen waxa dhigayne wal malaa'ika dhahiruntaasi waa mufrad al لأنني أردت الله أنه بالكبر أرغان أنت تتوبى هداد والتوبة أنت إلى الله فقد سغلت وإله حتى قلوبه ومع قلبه الكين نية لكان حسن بين الله وإنت ظاهر هداد سكه الميستان عليه على دره النبي قد قدر سكه الميستان فإن الله هو مولاه قررره سوى وجبريل جبريل قررره سوى وصالح المؤمنين ومؤمنين تقوى نفسه قررره سوى ولما لايكها بعد ذلك أنت كذب ذا هي رجيو جرجاريء ربه ربيجي وحدو يهعي عصاه ذو حاجة الله وحقيقه إن دللق كنا هدوءين فراء أي بديله إنه وجب دله أزواجين هواين خيرا كخير بدل من كنا حقنا كخير بدل مسلمات أو مسلمة مؤمنات أو مؤمنة قانات أو مضيعاته الله أدعيه طيبات أو وكيم بدل عابدات biddaatan صائحات aabidaya saaihaatin sooma sayibatin garooba iyo abkaaran kuwa garoobahay intaas iyo ku bedel Umar bin Khadda bayla badan isagu soo jeediyay isagu waxu cabira rabbigay baan waafaqay buu yahay ku yimid way jacila awenkii buu ku idin ka qeexbadano sifadan uu aqriyay yaa ku marka allah wuxuu leeyahay gabadha yahu haduu nabi guuray allah wuxuu ugu bedeli haween idinka idinka ka qaybadaan oo muslimaan oo muuminaad oo mudii aad oo taaibaad oo caabidaad oo soomaa bikaari iyo iyo sayyibaba garow bikaar uu inuu ku beddelwaa wax bikaara nabigu wuxuu guursaday haisha inta e Zaid bin Haritha intay lo meheriyo is qaban waye la kala furo suuratu ihzaaba isheeli suu. Marka hadu idin, خيرا كخير بدل من كن حقينا مسلمات أو مسلمات هو ذهوجانس مؤمنات موميناد هو هذا الصديقين قال تاتم وهذا مضيعه الله أضع عياله تائبات وهذا توبة كانه توبة كان كذب فرب دينه عبادات الله عبده صائحات الصوم سياحة أمة أسياب النبي عليه الصلاة والسلام صيبات أو غرباء يوم كارم كاروين إن تعلمت كي ليي ما تو يا يهل الذين امنوا مؤمنين تي اي قل الى لي انفسكم نفتين واهليكم خيركينا نار نار ك الى لي نار تو وقودها شدا لكد اناس دكن يول حجاده الدخان عليها ناك غلاد قلب شداد جسد لا يحصون الله الله أن عاسين ما أمرهم أمره أمرهم ويفعلون وحي ما يمدون وحي لفر نفتيه إلاليه توريدك الصقل داعيسته الله عبد عروتيه إلاليه دين تبرى قوة بية شرفت قوة خلاص وحوي الناس في مركبات كانوا متقسمين وين تفاع بعيدين نفنس عروت هاد سوقه كسيدش أو واحد waddid bin waydood in arabic leh adigaana lugu qabsanay ogo ya ayyuha alladina amanu dadka muuminiinta ملائكۃ الملائغیلاد عدادك حق قلبك وقلبك عدادك ونحيي الصلاه ويا الله شداد عدادك لا يعصون الله الا عاسيين ما امره هو ما يمدونه وحي عمره. يا ايها الذين كفروا لا اليوم ما شيء كنتم معايا تعملوكم عظماً ماشانو الناتي قيامي بلتاعني ما أنت واحد كصوت شيء كتاني واحد لي ذكاء قبلي ماشي لي حبيشود دالنينا كانوا ت كانوا آيو هبل باء علمية يو سدنا إيجانو قتيا وحزرنا لا قبلي ما يما ما أنت مركوئي لا خلة ت ولا صداقة سايب ماشيرو عذوردار لقى قبلي ماشيرو عمل كعبو بمالنا كعبو يا أيها الذين كفروا قالا ديه اليوما ما أنتوا قيام هل تشوفوا إنما تجعون وحليك كأبال مرن ما شيء وكنتوا مظاهدين تعملون كوعمل فلا يوم ما تعودوا دار ما تشروا بركينجو حلينا ليه ما سأصح الرئيسي وحاط على له التقيل هيد دي هذا شيء شقش يا أيها عسى رَبُّكُمْ رب الجنود وده ويه أن يكفر إنه كثر ترى عنكم حقن سيئاتكم حمانتين ويدخل لكم إذن جل مِنْ تَحْتِهَا من تحتها من تحت أسرها وقصورها داره ذهوضها ألا نهر واديها يوما ما لبوا جندا لا يخزي الله إلا أن هو جنين النبي النبى إيه نورهم نور قاضي مالنتها يسعى وورد بين ايديهم ارطالة يو يبإيمانه ملكه دين عول بوكشنا وين يقولون واحدي ربنا رب يوم أتمم لنا نور ثاميل نورنا نور خياله وخير لنا نور داف إنك أديك على كل شيء لا كله قديره كي كراثا مركسي ده لا يهين منافقين توه وكان سورة الحديد كسر دافناه منافقين توه نور كي كبختيه بأركانه الايلاه نوره عندك بختين النور ثاميل بختي بيليه سبحانه وتعالى مو من tawbad saa fiya la u toobaa kara tawbad ina dambiga aad samaysay qoomamo to dibna aad ugu noqonay Tauba saa fiiga wataa tawbada waa inaad dambiga aad samaysay ka foqdo qoomamo to dibna aad ugu noqonay tawbada Tauba fiiga wataa tawbada iyada toobaa keena marka tawbada toobaa keentaan wixii xumaan aad samaysanaynaa la widin idin gelin waad bar waaqabado oo waday waadiyalkiisaa u socda maalinta iyada ah نبي الله محمد يموت من إنت لا تتأله جن ماي وحلا وحي ربام موصين نور قادنا دلع والبوك صلنا دبي يهرب بوك صلنا وحدي من كامر كأركان منافقين تيوا نور كل جب بختين الله الله هي النور كان نهتمي الله نجا بختين بعيدهايان إلهي دم بيجي لنا نور كاسين جدك سراد بالله سبحانه ذي جو جدك سراد اللي القفل بيعمل تبا سيدة اللعب لك أماري تبا سيدة فرس عرد بدن أماري تبا عرد لحق أماري تبا آير سعود أماري تبا انت فرغيتوين با سيدة سيه يهي حنگ روفينو أي قبن مرکاسا اللح كبت بادين قار قارن نارت بكوتور ريه وار مرکا مالين تاجس واري مالين تاجس واري يا الله الله سبحانه وتعالى توبتا توبن توبن wa inta dambigi ka fuqdan aydan dib ugu noqonayn asa rabkum rabbigun wuxuu u dhaw yahay asaad xaqqa allaah waa xaqiiqa luqaha waa rajo laakiin xaqqa ku ankum inuu idin idin geliyo galiyo jannatin min taati qusurha oo asyarha geedaha iyo beerseeda hoosooda alaahaar waadiyal malin yowma لا يخزي الله ألؤون هو جنين النبي النبي يولدين كوي آمنون من نبي محيسا من عيسا نورهم نور خاضن يسعى ووسعن بين أيديهم إيهو هرطاضو سعن وبي إيمانهم ميدك تودنا ووسعن للاعوالبوك سعن يقولون أوحايده ربنا ربك يو أتمم لنا نور تاميال نورنا نور كي نور تاميال وصدى منافقين تغو نورك وغفر لنا النور داف Enne kaikkoja, joka on koko elämässäni, on kokoja, jotka ovat kokoja. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, نبي الله محمد أمر وحليوسي عليه سلعة والسلام قالا دمنافقين تلو اللولدة قالا قالا بالسيف منافقين تنا أفق <تصفيق> بعض اللولدة قال لهمي منافقين توير اللوق قادم معي وده أفك يدت كيف يكون دحشنا مركوير اللوق قادم هاي أفق اللولدة قال لهمي نبي الله محمد خيف منافقين تها لكن دتك أمي شيء جن وما فشلين إنه نبي محمد يسابد نائط الله محمد بأصحاب تيسيل لا wun nabiguu munafiqiin soo asaayay markaa mid ka mid ah munafiqiinta waxaan loo caydhinay in ay soo fiicnaadaan baa soo u wa bi sawaha hun al masiru mailu ahad haday inaga munafiqin waxa ugu dhaw dadka salaadna antu kanin la ilaha illa allah muhammad rasul allahina ila la faqooqin bay rabaane alla aaminsan yihiin salaad ay tuqan ugu dhaw ila inaga hada dagaal ma jiro leenaga cabsan maayee imraato noo ximbutusan la ka sameey loo xub gabadhiisoo imraato loo dhin. kaanta labada gabnadu waxay ahaayeen taata abdayn laba adoon hoosor laba adoon xaskood bay ahaayeen oo min ciyaadina kamida saalihiin oo wananagsan fakhanaantaa huma way khianaane zinaku ma khianaana si kale u khianaane falam yugniya labadii nabii kamade qircunuma haqooda minallaah ilaa xaqiisa shee'n oo labadii nabii ay qabteen waxba uma tarin waqila waxaa lagu idu gala النار النار تجعل من حيث سالوا طاي دتك مسلمين تكود احتراء مسلمين تكود احتراء يكود النار إسلام كا كود احتراء سو وحبو طارم ماي يوم أبيه نكوف في عيها إيساقهم وحبو طارم ماي هاسكيس مت نكوف في عنتها إيساقهم وحبو طارم ماي هروتيش نكوف وحبو طارم ماي دتك مسلمين تكود Musiilmentas, kun yhtyi kohdalla, niin Lavada maa. Laadakka on maa. Meillä on maa, joka on maa. Meillä on maa, joka on maa. on maa, joka on maa. on maa, joka on maa. Meillä on maa. Meillä on maa. Meillä on maa. Meillä on maa. on maa qomkiisu wa qoladi dadka faaxishada ku sabayn jiray martida u timaade u baaqiirtay in jeego hormaanta ninkii martida la joogtay laakin jaanin ma ahayn gabadh nabii qabo ma seenaysan waligeed marka macnaha waxaa laga walaa aayada gaalo gaalada muuminiinta ku dhex jirtaa muuminiinta aad ku dhex jirtaani waxba idin fi ani allah Niille, joiden kuvitussala on kertakertaisten kieltojen takia, on mahdollista, että he ovat joutuneet joutumaan joko jäämään tai jäämään jäämään. Jäämään jäämään jäämään jäämään jäämään jäämään jäämään jäämään jäämään فخان تاهوا مع اللوذي النبي هو خيانة أو من النبي سوتش أسوشي تتردد كمرتذا أوت ماذا من تدتك كله فلم يقول يا اللوذي النبي كمدق قعانوا مع اللوذي الله الله حق السياح وحب بعض وقيل اللوذي كبروا الحق ويد يدخل النار النار سقى لمعد داخلين كوه قلي يعني واللهحكم النار وضرب الله قال وحوس مثلا تصالح للذين كوي آمنوا مؤمنين امرأته فرعان فرعان حاسقيس إذ وقت قال هذا أيتني ربي ربي قايو ابن اللي إيدس عندك عندك هذا البيت عنقري وجودس أو في الجنة في <تصفيق> الجنة ذا ونجني إجا إلالي من فرعون وفرعون إجنا بتجلي يو عمله عمل كان حنو وقبضه ونجي نجنا بتجلي من القوم القوم الظالمين قبرنا أي سبنت مزاح النبي موسى يروي سب قبر نبي موسى يروي سب ممنذ بياهين مركي إله يو وحث سالو ياهل ruuhi fi aad gal ku lana nool yahay inuu wax ba yeelin ruuha wanaagsan gaalada uu lana nool yahay inuu wax ba markay nabi muusa rumaysoo ya gabadh firqo dhaliba maalinka alla sheegay su'al ilaah muusa aya sidaa me ilaahan abahay aheen ba waa isku midon isku rabin Fräunpä ovat massatit, joilla löytyy. Merkäs uuri, inta digahoin saa qadan, mahdai kerno qomoi, että dusha kassara. Merkä digahin siitä lyyri, oi kerno qomoi, jää yhde ilahit su sibali, kuuri gajda ajennata kulleen, jää ilahit su sibali, kuuri gajennata merkä merkä silleen ilahin ajennetaan, vai saa bintu muzahim voi, ugu fadibanen adunka, vai saa bintu muzahim, Maria bintu Imran, hedi jabin tuhuweli, fadiban bintu Rasoul. قبلها أغفض البدن وكوة أدونك وضرب الله ألا وحوثما يمثال أنت الصالح للذين كوي آمنوا مؤمنوا بإمرأة فرعون ويقولوا أيلانو شيء ليننا إذ وقت قالت ربي ربي يوم ابن اللي إيدس عندك أكتاد بيتا قري إقدس في الجنة الجنة النحدة ونجني إقباد باده إقنبت غلي من فرعون إيه وعملي الشاقضان قال لماذا هاي ونجني إقباد باده من القوم القوم كأ الظالمين أي الظالمين qabadi shahiid iyadoo ay dhimatay marka fir'aawn ilahi si ilaahu ka nabad galiy guri baa looga dhisay jannad waana la tusay iyadoo nool ee gurigi la tusay baa leeyo maryamab binata wadd khus maryamab binata imraana maryamab bintu imraana Se allati maryamati ahsanat ila alaysay farjaha farjigaida nin iyo wax walba ka ilaalisay fanafakhna ku fihi farjiga min ruuhina ruuhd iyada qayb kamida وصدق ويفهم يسى بكلمات الرب هالرب جد كلمات يسى يهو كتبه كتبتي صولنبا كارد وحي من القات نكون مضيعين تامريمة بنت عمران وقبر دي يحيي أيها الرواذا لوقت شيء يبيت القدس يو وقفتي طعتي له وحورك يجتيرة بيت القدس الله إله قبر بو waa gi horna gabdhaha lama aqbali jinin bayt kuma aqbali jinin markaas waxa loo qoray tuursay gabadha ayaa korinaya qorigi wuxuu soo baxay zakiye uu qorigi soo bax sidaas ay ku kordhay gabadhii sidaas ay ku kordhay markii ruuxda loo wufufay balka jibriil baa loo diray markaas uu u yimid markaas ay tiri wari ilaah baan ka أي الأول وذا طولت من قصده وين أريد؟ مرك معناها قبر ناسو فضل جاهذ هير كاسو جالسين واتساله واحد لقول ضيدها والكورة حس مريم ما مريم ما حس fana fakhna wan ko afufna fi firdhi mir ruuhina ruuh la yada xageedii nicma alla leeyahay baa lagu afufay oo malku jibriil baa u yimidoo fi jeebid dirca halka dirca haddii ma una taabanin uuma dhawaalin halkaasana neefka gashay markaas ay dareentay wa wureysatay markaa wa sadaqad way rumaysan bi kalimati وكال دحين كميداهت غوال ناس من القارتين كو الله ادعي كميداهت والله سبحان